كنتم قوما مثرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطش ومضى مثل الأولين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 قدر فأشعل به بلدة الميتة كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من البلك والأمعم ما تركبون لتستووا على ظهوره لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استوتم عليه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 أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظَلَّ وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد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 مستمسكون. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهددون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على إِنَّا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِنَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إن لي براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل ما هؤلاء وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أَهُم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا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 فَن يَعْشَوْا عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ لِنُقَيِّدَ لَهُمْ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُمْ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حتى إذا جاءنا قولا ليت بيني وبينك بعد المشري قيل فبأس القرين ولئن يفعكم اليوم إغضلمتم أنكم في العداد مشتئقون أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَا كَانَ فِي ظَلَامٍ مُبِينٍ نَذَهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُنْتَقِرُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ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 فاستخف قومهم فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فاجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما طرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون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 وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقهين ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو ممين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم ولئابين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله ولئابين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو رب وربكم فعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم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 فيها ما تشتهيه الأنفس وتلد الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها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 زحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ العَرْشِ عَمَّا يَسْتَفْتُونَ فَدَرُهُمْ يَخُوضُ وَيَلْعَبُ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُعَدُّونَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْفَقِيرُ الْعَلِيمُ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 وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَا أُولَئِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ وَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ